ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إذا بدل آية مكان آية بأن نسخ آية أو انساها واتى بخير منها أو مثلها أن الكفار يجعلون ذلك سببا للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بادعاء أنه كاذب على الله مفتر عليه زعما منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء وهو الرأي المجدد وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم عندهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لاقره وأثبته ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه والدليل على أن قوله بدلنا آية مكان آية معناه نسخنا آية أو أنسيناها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أي أن تنساه والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها لا بد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها وقوله هنا بدلنا آية مكان آية وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ظاهر السقوط واضح البطلان لكل عاقل لأن النسخ لا يلزمه البداء البته بل الله جل وعلا يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدل به الحكم الجديد الذي فيه المصلحة فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ وتمحضها في الناسخ بقوله هنا والله أعلم بما ينزل وقوله نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى بعد قوله إلا ما شاء الله يدل على أنه أعلم بما ينزل فهو عالم بمصلحة الإنساء ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا ولا في وقوعه فعلا ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ فليس النسخ عنده رفعا للحكم الأول وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا ومن هنا قالت اليهود إن شريعة موسى يستحيل نسخها المسألة الثانية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 وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع وكذلك لا نسخ بالإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام حيا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه في قول الأمة لأن اتباعه فرض على كل أحد ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفات احمد وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع ولا تشريع البتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستندي وقوله بل ينمى إلى المستندي يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع لا بنفس الإجماع لما ذكرنا من منع النسخ به شرعا وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق وإليه أشار في المراقي بقوله ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي وهو الحق المسألة الثالثة اعلم ان ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور وعليه درجة في المراقي بقوله وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل أنه باطل بلا شك والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلا كلام البتة لاحد بعد كلام الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أأنتم أعلم أم الله فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الاتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الاتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإنه نسخ بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية ولا بدل لهذا المنسوخ فالجواب أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر أيها المستمع الكريم سوف نستكمل بقية المسائل في الحلقات القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته